الله نور الله صوت انكبا الله اكبر والله ان نتفجر صوت انكفر الله, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر انا العباس اظنو ماس نجلو علي المرتضى المؤيا ورث الباس علي بالساس حاضر يبكم بالصارم المهان يا جمره دمعه التي تدم الضما يا قلب هونا ثائر بدعاك لفي على تلك القلوب الباكية والجود يغلي جاريا بدماك وطفلة يكوي الضماء من عينها راحت نذ لواكا لا أنسماء بين الخيام المناديان قلب العقيلتنا بظنب لواكا سيف يتفاسوار حرب كخيبار كون إذ كفار الله والله إن قطعتم يميني في محامي أبداً عن حيني صادق اليقيني نجد كبير طاهر الأبيني خضب إنزم جاء ادفاجع صوت الله اكبر الله اكبر الله, الله, الله اكبر, الله, الله, أكبر الله, الله اكبر اهز بصاد انا المنعو ذق العطاش وقمر عدنا لي شوفوا في مات علي لي فوت ويل له من صيق الليل امالي في مهجتي اه الرضيع ولادي ضغر انت وقده في الطفوف والجود يتلو نخوة العطشاني والكف في الماء تقصر ماحا يا عين جودي بالدموع سواقي واطفي لهيب الضامئ صاحا إني وريد تستقيا للأطفال أسعى وكفي للخيام جناحا صرح أم أكبر برد أم عسكر حق إن كبار للشاعر الأديب حسن هاد الكاظمي